قَلُ إِ يَسْرِقُ فَقَد سَرَقَأَقُ لَهُ مِنْ قَضْل فَسََّهَا يوسُفُ فِيينَ السِهِي وَلَم يُ بِذِهادَهُم قَالَ أَتُمْ شَوُْوم مَ كَانَ وَلَّهُ أََّمُ بِمَا تَصِفُون 117. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله وَمَا إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَاء عِندَهُ إِذًا لَّظَالِمُونَ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ آبَاءَكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ آبَاءَكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوسِقَم مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَابِلُ مَا فَتُم فِي يُوسُف فَلن أَذ رَح الأأَضَّاحَ التَّ يَأذَنَلِي أَر أَوْ يَحكُ مَ اللَّ لِ وَهُو وَخَير الحَكِمِين يُرْجِعُونَ إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا 117. وما كنا للغيب حافظين 118. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا 114. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل 115. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا 116. هو العليم الحكيم وتولى عن 119. قال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم 110. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ يَا بَنِيَ اذهبوا فَتَحَسَّسُوا مِنَ الْبَرْدِ فَوَاخِيهِ وَلَا تَيْأَسُ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ مَدْخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَنْهَ الْعَزِيزُ مَا السَّنَا وَأَهْلًا نَضُرُّ وَجِئْنَا بِبَضَاعَةٍ مُزْجَا وَجِئْنَا بِبَضَاعَةٍ مُزْجَاتٍ فَأَوْفِلَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ علينا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ قَالَهَ الَّذِينَ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قال أنا يوسف وهذا أَخِي قد اللَّهُ الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر 112. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا قَالَ 113. قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين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 114. يوسف لولا أن تفندون 115. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم 116. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه 111. فارتد بصيرا 112. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبا نستغفر لنا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ بِقَوْلٍ مَّصْرِيٍّ إِنِّى لَمَعْرُوفٌ مِّنَ الْأَخَوَاتِ فَأَرْسِلُونِي مَعَكُمْ أَسْتَغْفِرْ لَكُمْ لله شيء وخر له سجدا وقال يا ابتي هذا تاويل رؤيا يا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي أخرجني من السجن وجاء بكم, وجاء بكم من البدو من بعد أن نذغ الشيطان بيني وبين إخوتي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ